يا عيدي يا ليل الثاني ياللي حبيبك بعيد ياللي حبيبك بعيد ياللي حبيبك, حبيبك بعيد اسعى وعدلهم ولجع الوب بالمعروف عدلهم مادم سرق بك بعيد اسعي و عي الزين و نرجعي بالمغروف عدله.